على أبو القاسم نبينا صلوات، صلوات نور يصطع من جيبينا صلوات، صلوات على أبو القاسم محمد على أبو الزهرى محمد والشمس والقامرا الخد والاسم بن جوا ما والفرح خيم علينا صلوات، صلوات على أبو القاسم نبينا صلوات للنبي سيد البارية حفلة بجنان الزيهية حور اخذت لا تحية سمر بضواسلية بالجنان اليوم زينة صلوات صلوات على بلقاسم نبينا قالن الحورش حلاته والمحمد عاشقاته وغنى رضوانه وبناته وبقلبه الرسماته رددوه يا العاشقينه Sallawad على أبو القاسم نبينا Sallawad Sallawad تاح عقل بجو خياله بالحسن ما كوا حمر بيض خدوا دلاله زاد عن يوسف جماله رددوا يا العاشقين صلوات صلوات على أبو القاسم نبينا صلوات صلوات مكة هي كهفة وهو إبنها وغدتها بطيب لبنها بعينها تحرسة وجيفنها آمنا أمه وأمينا صلوات صلوات على أبو القاسم نبينا صلوات صلوات هالهلن يا ابنة هاشم بيتكم بيت المكارم سهرة حلوة وفرح دايم بدر ما بين الذوايب قمر مكة والمدينة صلوات صلوات على أبو القاسم نبينا صلوات, صلوات والعلي والآب الزهرة للأئمة الزهرة عشرة نريد من صاحب القدرة لعد مهدينة ينصرة جيت من مكة يجينا صلوات صلوات على أبو القاسم نبينا صلوات, صلوات الشاعر ام زينب الكتبه